الكفن ما نرتضي برع الوطن قررنا بسم الكفن صنديد بن نرتضي بع الوطن صنديد قررنا وبالبسم الكفن عنا الحلو ينفضي يا طالبين ثب الثمن يا تايهين يا حالبين من الخنا